الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسلط المنبياء والمسهدين وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل الثالث الوليد الشصل الثالث من شروط صحة عبد المكاح الوليد والولاية على الشيء القيام بأمره وقد تقدم معنا شخص الولاية والولاية تكون خاصة وعامة فيشترط لصحة عقد النكاح الوليد لقولها عليه الصلاة والسلام في الحديث من عزاف وعبي هريرة وغيره ما رضي الله عنهم لا نكاح إلا بوليد فهذا نص يدل أصل التقدير لا نكاح صحيح إلا بوليد أو لا نكاح مغتبر إلا بوليد وفي قولي عليه الصلاة والسلام حديث أعيشة رضي الله عنه وغيرها أي ممرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل وفي رواية نكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, باطل. وفي حديث هذه هوريرا البغي وفي رواية الزانية هي التي تزوج نفسها فالمرأة لا بد من أن يلي حقدها الرجل وهذا هو الولي الذي أشاره منه الصلاة قد إلا بولي فلا يصح الذي الولد يتفرأ على هذا أن المرأة لا تدوره نفسه ولا يوكل ردنا في تزميدها لأن الأصل لا يملك من الأولى فرأة فقالت يا فلان دورده من فلان لم يصح لأن الأصل الذي وكل ليس له حق الولاي على نفسه فضلا أن يبتل غيره ذلك أيضا لا يصح كما لا يصح ما هي لنفسها الذي أكبر نساح لنفسها لا يصح أن تكون ولياً لغيرها فلو أن امرأة تزوجت ثلاثها لم يصح قالت يا فلان زوجت كدنتي فلانا لم يصح لأن لا تنفى الولاي على نشاة في باب أولى أن لا تنفى أنا, أنا السبب في هذا أننا قدمنا أن هناك جانبين جانب للنساء وجانب للرجال جانب الرجال اعتذرت الشريعة ومن الدلاء على اعتذار جانب الرجال حديث الولي في النكاح والسبب في هذا ان الرجال أعرف في الرجال والمرأة لا تعمل في الرجل خاص كانت ذكرا فالرجل هو الذي يعرف الرجل ولربما غدع في المرأة في الرجل ولربما تهجب عليها وهذا يقع في المجتمعات التي يعني غير مسجدة وتجد فيها يعني المرأة ممكن أن تزوج نفسها فتجد فيه يتناعب الرجال في النساء في كما يتناعب وممكن أن يأتيها في أحسى حالة في هيئة الظاهرة أنه غني وأنه تري ويخدعها بسنيارة غيمة وعمارة غيمة يمكن أن تنخدع يتجر معه وفي النهاية تبين أنه فقير مطقر لا مال عنده وأن هذه الأشياء كلها مستأجرة مثلا نقعها لكن من يستطيع أن يعرف حقيقة هذا قجر في وضعه في غناء في فقري في قوتي في ضعفي في شخصيتي في كذله في صدقي في أمالة في خيالة في ظاهر في باطن يجمع شؤونه ما يستطيع إلا أن يكون رجلا مثله يدخل مدخله ويأخذ مخرجه ويمكنه أن يسأل من يعامله ويسأل من تحت يده ومن فوقه ومن يتعامل معه وقرابته حتى يستجي حققته إذن اعطي الأولياء حظ النظر للجوانب المتغيثة يمكن للنساء أن يطلعن آله فولاية الرجل تقول على دوانب جنها او شيء طبعا اهمها اختيار الكفر كريم سواء تقدم الكفر طالبا يعني في حالة الطلب او انت لمسك سبحك فان الولي الصادق الذي يريد الخير لبناته وخواته اذا تأخر زواجهم وتأخر من يتقدم لهم تأخذوا الحمية والغير والحب الخير حتى ربما عرض بنته من أجل أن يحفظ دينها وإمامتها وإرضها فهذا فعله من هو خير لنا كل ذلك من تمام الولاية كما فعل عمر رضي الله عنه أرضاه وغيره من أصحابه والحفاظه خوط على مولياته فهذا الولاية ولاية الرجال ممكن بحال الطلب وبحال أيضا هو في الأخير أن يعرض لأنه يعرف ما عنده ويعرف ما عند غيره ممن يعرض عليه نوم إذا ثبت هذا الرجل ينقر في كفاءة الرجال يستدم هذا جوال مهمة يستدم طبعا النظر في فتاة الرجل الخلقية والخلقية والدينية والدنيوية فيأخذ صورة كاملة عن شخصية الرجل وطبيعة ولذلك لما جاء قاضلنا رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن, إن أبا الجهل رجل لا يضع الأفع على آذكه ومعاويًا فحلوك لما له ان ابل جهنم رجل لا يضع رجلا لا يضع الاصع عن اثقبه ان ابل جهنم رجل لا يضع الاصع عن اثقبه وان معاويته فحلوك لما له انظر الى وضعه الدنيوي فحلوك لما له ونظر الى تحكميته الذاتيه حيث الحنق والغضب وسرعه الغضب والعصبيه لا يضع الاصع عن اثقبه لأنه لا شديد الأرض شديد انكحي ذنب فالمصورة الشاهد فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لها حق الرجال وادهى أيضا إلى طرف ثاني فكل هذا من باق نظر الأولياء أو نظر من يستشار من نزل منذ الأولياء ونظر في مصرحة المرأة وشروطه التقليل شروط التقليل طبعا لماذا يدرس طالب العلم شروط الولاء اولا فاعلم ان الولي شرط في صحه عقد النكاح فلو سالك السائل زوج ذا فلان فلان, فلان هل يصح النكاح تعرف ان من شروط الولاء فهل فلان هذا اللي بيتزوج هذه المره ولي لها او لا كان وليا لها فهل الشروط المعتبره في ولي متوفرة او لا فنبدا جانب الجانب الأول الشروط التي تذكرها المصنع رحمه الله فلا يمكن لنا أن نقول كل شخص تعال وليا من, من الزواج ولا يمكن أن نقبل كل شخص من الولاية المساء فهناك مواقع من ناحية الدين من ناحية الأمانة من ناحية السفات الرجل ذاته الصغر والكبر هو من التكليف كالصبيل السفات المجنون والعاقل فلابد أن نتوفر شروط لكي نحكم بها بالطحة الولاية إذا عندك جانباً أول شيء أثبت شرطاً للايا وقد ضيئاً ما دليلهم من السنة وثانياً ما هي ارتفاع الولي أو الشروط المعتبر في الولي طبعاً في نسلة الولي جمهور العلماء على اشتراط الولي وخالف بمان أبو حنيفة التغبان عليه من الله الرحمة والرضوان فقال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها واستدل بقوله تعالى فلا تعبوهن ينكحن أزواجهن إذا تراد بينهم بالمعروف فقال أثنداً لكاحب النساء للنساء. وقال لا تعذلوهن أن ينسحنا أزواجهن وهذا ضعيف ولذلك يقول الإمام الشابعي إن هذه آية حجة لإثباث ولي أكثر منها حجة لإلغاء الولاد لأن الله قاطب الأولياء فقال فلا تعذلوهن فدمع لأن المرأة إذا كان المرأة من حقها ورأت أنه صارح لها لو كانت ثلاثة كانت أدح الله لها أنت تزوج لكن لما وعظت الأمر على مخاطبة الأولياء فلا تأذنوهم أن ينتحن أزواجهم دل على ان النظر من أولياء وأن الذي يلي عقل النساء منه هو الأولياء وليس النساء ومما يجب عليك ذلك قوله تعالى ولكن تحن مشيكين حتى يؤني فوجهى القطار من الأولياء وهذا يدرع الاشتراق الملاي ما هيك عن صريح السلم هنا ذكرنا الحديث ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي هريرة رضي الله عنه كما تقدمناه وشروطه التكليف التكليف التكليف بينا غير مرة يكون بالعقل والبلوغ وكل تكليف من شرط العقل مع البلوغ يبدأ من وحمل وبينا هذا إذا قيل التكليف لابد من شرطين البلوغ فلا يطحل لي أن يكون الصغير الصنف قدي فلو أن امرأة أهوها عمره متى عشر ولم يبلغ وزوجها أخوها الشقيق ما عندها أب ولا عندها أولياء أقرب من أخ الشقيق اجاء أخوها الشقيق وزوجها من رجل. لا يصح المكاه تقول لأن الولايات شرطه في صحة عقل المكاه وهذا الصغير ليس دولي لأن من شرط صحة عقل المكاه تكريفه الصبيل ومقرده وهكذا المجهون فالتكريف شق البلوغ والعقل فلو كان مجنون لا يسرقان يلي العقل المتاح والذكورية ولو كان السكران من شرب الخبر أو تعاطى المخدرات وأثناء تعاطي المخدرات زوج زوج أختها او زوج بنتها وقال يا خلان زوجتك بنتي فلا من أن ينقش لأننا قلنا شرقه ماذا العقل فمثل هذا لا يسرق المتاح هو تجريج والذكورية والذكورية لماذا ذكرنا؟ لأن المرأة لا تدود نفسها ولا تدود غيرها لذلك سلطة الولاية لن يمتحدث بالإجابة لا نكاحة إلا ذي ولي هي دل على أن المرأة لا تدود نفسها ولا تدود غيرها هو الفرغية هو الفرغية لأنه لا ينلك نفسه فكيف ينلك وغيره لذلك في نهير السلف رحمه الله و الخلف على أن الرقيق لأنه لن نقوق تحت رغض سيدي وربما تنادف عن حقوق المرأة وعن ضرب لمصالحهم ولسه كالحرق في العقل الرشد بده الرشد يستخدم لمعانا إذا قلت خلاناً رشيد فعندنا رشد الدين وعندنا رشد الدنيا عندنا رشد الدين ورشد الدنيا رشد الدين قد قوله تعالى قد تبيم الرشد من الغيب فالرشد هنا الإسلام والهداية وضده الغيب من الكفر ويطلق الرشد بمعنى صلاح النظر بالدنيا تقول خلام الرشيد إذا كان يحسن التجارة يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره مثل الشخص الذي يحسن البيع يعرف يتبيع ويشتريه فإذا اكثرنا النظر في انواع دي قال الاسلام الرشيد ومنه قال تعالى وارمل ياتما حتى اذا بلغ النكاح فان انس منهم رجلا فادفع إليهم اموالهم إن انس منهم رجلا يعني احسانا للتصرف في المال هذا نوع ثاني من الرشده هناك نوع ثالث من الرشده وهو رشده ولايه النكاح ورشد ولايه النكاح ان يحسن, أن يحسن الولي النظر لموليته فيكون انسان حاقل يعرف الرجال ما يخدأ ما هو إنسان سادق يضحك عليه إنسان فيه غفلة أو فيه تشروع في الأمور كل من جاءه يقول أزوجه بما قال بعض الناس عنده غفلة من نوع تشروع يعني لو جئنا في النجل وجاء رجل لأول مرة يجارسهم لها قال يا خلال إني أشبه قال أنا أشبه قد دوري بنتا قد دوري بنتا ليس من الرسل وليس من العقل ما جعل الله الولاية ومن هنا ندرك أن الشريعة ما جعلت الولاية للرجال يتصربوا بها كيف شاءوا الولاية من النساء وولاية على النساء من الرجال مبنية على خوف من الله إتواجل. وتقوى ووراء وإنصاف وعدل وبحث عن مصاف وبحث عن كيفية الخروش من الموقف دين يدي الله أسو إن الإنسان لا وقف بين يدي الله يقدم رجلا من الله بين الله سبحانه وتعالى يقول له لمن دلوش عندك ولمن دلوش أختك في كل خلا النبي الله في دينه وخلقه وأقيدته وسلوكه وجميعنا يكون من شؤونه وأحواله هذا هو الرشق فكأنه إذا أحسن النظر من للمرأة التي يلي عليها فقد رشد بنفسه ورشد بغيه وأصاب الرشق يعني أصاب الحق والصواب فيما والله هو عز وجل وفيما وفيما يقضيه من أمانه من. واتفاق الدين اتفاق الدين يعني المسلم لا يلي كافرة وكافرة لا يليها المسلم لا يلي كافرة وكافرة وكافر لا يلي المسلم. يعني لو كان والدها كافرة تسقط ولاية وتنتقل الولاية إلى من هو أفرق. كأخيها الشقيق فلو أن امرأة عندها أبوها وأخوها وأمها وأبناء عمومتين وكلهم كفار إلا ابن. ابن عم مسلم تنتقل يلغى هؤلاء الأولياء كلهم وتنتقل الولاية إلى ابن, ابن عمها المسلم لأن أهل الإسلام بعضهم أولى ببعضهم وأن الكافر لا ولاية نوع المسلم قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلو قلنا ان واردها الكافر والذي يزوجها فقد جعلنا لكافر على مؤمن سبيلا وقوله لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يقول علماء خبر بمعنى الانشاء خبر بمعنى الانشاء وهذا لاثاريد القران خبر بمعنى الانشاء يعني ان الله سبحانه تعالى في حكمه وشرعه لا يجعل الكافر على المسلم فلا يمكن من الولايات أليسا ولأنه لو كان وليها كافرا ربما يدوجها من كافر ولأن وليها إذا كان كافرا عداوة الدين تضر إنه إذا كان كافرا قد يضرها ولذلك تجد في بعض الأحيان إذا كان الوالد فاسدا والبن صالحة قد يضرها وإذا وجعه بالله نقمة منها عن الصراحة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسرع ما يكون يراها دينة صالحة فينطقها في رجل الشديد انتقاماً من خلاحه فإذا كيف إذا كان كاثراً من ذلك الله أعلم ولذلك سيقرب البلماء عن الشرطة كله لأن الكفر يحمل عن الأبية وفيه عداوة عداوة دنيوية وهي أشد من عداوة البنية ولذلك لا يعني الكاثر عقد المسلمة وتنتقل ملاياتها إلى من هو أقرب فأقرب سوى ما, سوى ما يذكر في خلاف اللي... هل يزوج اليهود النصرانية والنصرانية هل يزوج اليهود إذا كانت انتوا نصرانية والعب يعني اليهود والنصارى أهل الكتاب وهم طبعا في تقديد الشريعة اليهود والنصارى أقرب من غيرهم من الكفار ولذلك قال الله عز وجل في سورة الروم أَلِهْ لَا أَمْنِيهُ عُلِبَتِهُمْ وَا هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبٍ سَيَغْلِبُونْ فِي بِبْعِسِنِينَ ثم قال وَيُومَ إِذٍ يَفْرَحِ الْ فجعل نصرة أهل الكتاب نصرا من الله عز وجل لأن هذا أهل دين سماوي بخلاف المثوس والمشركين وعبدة الأوتان ونحن هن فهؤلاء أبعد من الكفر هن لأن الله عدل من أدله سبحانه وحكمة هذه الشريعة أنها جعلت لكل شيء حظه وقدره فالكفار ولو كانوا كفار فإن الله تعالى يقول ولكل درجاء مما عمله فالكفر له مرتبته فأختلفوا في اليهود والنصارى بهم أهل كتاب هناك خلاف مطرد في أزواب الفقر وسيتخبروا معنا وقد في بعض أزواب الآسية مسألة لليهود والنصارى بعض العلماء يرى أن اليهود والنصارى في حكم الملة الواحدة فتسري عليها أحكام الملة الواحدة على هذا القوم يزود الوهود المصراني فائدة الخلاف إذا كانوا تحت المسلمين وابتسع إلى القاضي المسلمين أن يهودياً ذوّج الناس من الصالح هل يحكم بصرحة النساء حولها؟ فأنا القول لأن الولاية ثقة منها اختلاف الدين من سياسه ومشته لا يقرش وعلى قول لأن اختلاف الدين مؤثر يصدق ولايته والعدالة والعدالة العدالة للاستقام والعدل الوسط والوسط هو العدل عيرا ومن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدونا الخيارة وقالوا للشيء عدل لأنه ضد العدل المعود وإذا عود من يذهب ينيع ويرهب للشمال فإذا اعتذل قالوا عدل ولما كان طرقاء النقيق هما الضرر الإفرار والتفريض جاء العدل بينهما ذلك قال قالوا العدل الشخص العدل هنا ليس المراد الوسطي المطرقه مثل ما عندنا فاجر يعني بلغ نهايه الفجور ففاجر في بدايه الديتور وصف هنا والدليل لا الوصف هنا ان الحق نفسه هو طلبه لانهم يقتل حق ذا بين الاخراق وبين صراخ المدينه ان انت عن الغير المغضوب عليه ولا الظالمين اقتداءا والصفا فالاذل يوصف فيه الشخص العدل والذي يستنب الكبائر ويبتقي في أغلب أحواله الصلاة قال الناظم الأدل من يجلد الكبائر ويبتقي في أغلب الصلاة إذن وصنا وص الأول أن لا يقع في كبائر الجنوب من حرمات سبيرة كالقتل الوالدين ونحنها من المحرمات هذه الكبائر إذا فعلها فقطت عدالة ويجتد في أغلب أحواله الصغائر صغائر الزنوب يعني يتنظر في أغلب أحواله على الطاعة والخير والاستقامة ما يزعل لحقناك لكن ما في أحد يسمى صغائر الزنوب كما قال صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي أبد لك ما ألمنا فاللمن صغار الزنوب لا يسمى له أحد ولذلك قال تعالى الذين يشربون كبائر الإثم والصواحش إلا اللمن فاللمن هذا ليس مناسب لكن ينظرون إلى غالب حالي فإن كان غالب حالي من يرتقي الصلاة فهو عدل فنبدو أن يكون وليها عدلا لأن ضد العدل الفاسق والفاسق من فاسق الرطبة إذا خرجت عن قشها ويقول الفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله عز وجل ويخرج باتكام الخذائر كما ذكرنا وإصراع الصلاة فلا يلي العاء الفاسق في قول طائحة من علماء الولادة قالوا لأن الفاسق فيه جرأة على حدود الله الجلد. فإذا كان جريئا على حدود الله فلا بأولى أن يكون لمضيع حق الله ولم بأولى أن يضيع حق حقوق عباده ولكن في المسألة تسليل وضع الدولة ما يقول الفاسق يلي عقل المكان ويمكن أن نزوج لنته بشرط أن يكون حسقه بعيدا عن المنعين بعيدا عن الولادة قالوا فإننا وجبنا وجب تقع منهم محرمات فقد يكون مثلا عنده لو أنه قذف يحكم بفزقه قذف رجله أو قذف الله أتنه، إنه فاش. لكن تجده من أعدى من الناس في أموره الأخرى ولا يمكن أن يتنادر ما يمكن أن يخوم أمانه وتجد من أوف الناس في أمانه لكن هل هون فقط قبل الثلاثة يصبح نهاية لا شيء قبل ما دام نفسكه خارج عن الولاية وليس له تأثير بالله أن نقبل لكن إذا كان فاسم أنفسكه يسلي إلى الولاية وهذا يرجع للنظر حين أن نجد بعض الآباء وبعض الأولياء عندهم تقصير ولكنه إذا جاء يري أمور أبنائه وبناته يريها في بعض الأحيان أفضل من غيره لمن هو دين ومضيء وهذا مجرم وموجود إنه تجد ينصح ويذهب ويسأل عن الرجل ويتحرى عنه وعنده حميل وعنده فطرة وعنده محبا للخير لأدنان فماذا هذا نصد الأغناء ففته على نفسه وشره على نفسه لا يتعدى إلى الولايات فماذا هذا يقبل وذية ولا يأذى لكن إذا كان شخص معروفا بالتهتك معروف بالجرأ معروف بالإضرار ومخالح أولادي وإن ربما يغيب الشرع يعني ماذا إذا ثبت عند القارئ أن هذا الرجل يغيب الثلاثل أشر أربعشر عن بيتي ولا يترقهم على طعامهم وشرابه هل مثل هذا يؤمل على سبيلتي بنتي إذا كان ترى أن بكامل وضيء حقوقه بكامل أفلا يضيح حق ما ممكن أن يجاند شخص مثلا وشديدا في زوجه بنتا فمثل هذا معا لأن خفقه سارب إلى الولاية فإذا لبت من التصفل وهذا أمر يرجع إلى القاضي هذا أمر يرجع إلى من ومن النظر كما ذكره لنا والله الله بحظ النظر ممن تقبل ولايته وممن لا تقبل ثلاثة جوانا فائدة الخلاف يعني لماذا يشتركهم عدالة وعدمية أنه فرد مثلاً النوالين الرائدين كان يعني فيه عليه هذه الملاحظات وأراد أن يدرج بنته من رجل لا يسوح وعلم أخوها الشقيق او علم أمها الشقيق اللي هو وليها من دعني فذهب إلى القاضي وقال فلان يزوج بنته من فلان وفلان معروف بالكس وكذا وأيضا يضيع حقها للدين فإن الرجل الذي اختاره ليس بكفة فإذا فدت عند القاضي هذا نزع ولايتها ونقلها إلى من هو أولى منه بالولاية ممن توفرت في الشروف فلا تزوج رأة لستها ولا غيرها الفال التفريع ونحن دائما نقول فقه يذكرون الشروف يذكرون مفاهيم الشرق فلا تزوج المرأة نفسها لما أدفت في الولايات فإذا ثبت المنولي يلي عقد المرأة بمعنى ذلك أن لا تزوج نفسها وأيضا لا تزوج غيرها فلا تلي عقد نفسها ولا تلي عقد غيرها نأس ويقدم ويقدم أبو المرأة في نتاة هذه بدأ رحمه الله لمسألة وانظروا كيف ترتيب العنوى رحمه الله أولا الولايات من الولاي. هي الصفاته؟ ثالثاً ما هي مراكب الأولياء إذن الله شيئاً من هو الوليد ثم ما هي السفاة والمعتبره ثم على ذلك ما هي مراتب الأولياء ثم إذا أثبت مراكب الأولياء التي من ملشكم إذا تخطى أحد مرتبته فزوج البعيد مع صدور القنيل وزوج الأبعد مع صدور منه آخر هذا كلها مساء سمسكتها فمراكب الأولياء الولاية لها جهاد الجهة الأولى الأبوة ومعها وفيها ومن ضمنها نتبعها الجدودا الأبوة المباشرة والأبوة دوابها هذه طبعا الأبوة ثم البنوة على خلاف ابن المرأة الذكر وابن رجيها ممن تمحض بالذكور لن في خلاف الجهة البنوة بعض العلماء لا يرى الابن يلي عبدك لأن الابن خطعاً من أمي ولا يمكن أن يسير ولياً أنا أمي وهذا حديث ضعيف عن عبد الله سلم أنه دوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة لكن الحديث فيه ضعف لكن الذي يعنينا الآن الأهوة ثم الحواشي وفروعها حواشي النسب يسمونه وحواشي النسب سنتصم إلى قصمين إنا حاشية تجفن هناك في أصلك في اصليه من الوالد والوالده او حاشيه تتلنع في اصل اصلي سنبدا التي تشتم مع في اصلك اللي هم الاخ الشقيق والاخ لأد. ثم ابن الاخ الاخ ثم الاخ الاب هؤلاء يتمهم مع في ماذا في الوالد هم اصول في الحواشي تتلنع في اصل اصلي أصل الأصل لهو الجزء لأن أصلي والدي وأبو الوالد هو الجزء فإن الحاجة يستمعنا أدخل أقرب منهو الوالد ومن إخوانه وبنوهم وإنهان يستمعنا أدخل أصلي أصلي لهو الجزء فهؤلاء العناد وبنو الآله سنبدأ أول شيء بالآباء أولا للأب وأبوه هو فأول من يلي لعقص نفاح ولا يقدم على الأب أحداً بثأة إلا إذا اختل فيه الشروط والأب هو الذي يلي وهو أحق ثم بعد الأب أبوه وإن علم فلا يزوج الجد مع وجود ابنه لأنه الواقق بينه وبين المزوجة ولا يمكن أن نجعل الفرق حاكماً مع وجود الأطرق فهو يدني بواقصة الأب فلا يمكن أن يفقط الأب عوده كالميراث ففي الميراث الأب يحجب جدا يعني يحجب والبهم فلو مات وقرك أبا وجدا حجب الأب أبا وعن هذا فقال عندنا الأب وأبوه وإن أنا ثم الإبن وابنه وإن نزال لكن بالذكور إبن إبن وإبن إبن إبن وإن نزال فلو أن نمرأة عندها إبن والامر ابن 20 سنه مشونه عنه وجاء رجل يتقدم وقال يا فلان ذبحني امته ذهب الى ولي الامر للاستشاره سال عنه توجد فوضى او قفئا والام هذه ليس لها اثر قال لي لاختاها ابن ممكن ان يلى العقد ويقول ذبحك امي فلان وهو العقد معه او ابن لك ابن لكن نبدا يتمحض بالدكوك لأن الولايات إخوان داخلنا من فيها العصر يعني ما يدخل فيها النساء فلو أن أبا الأم ما يأخذ لأنه يدري بأنثة وابن البنت ما يأخذ لأنه يدري بأنثة فلو أن يتمحب بالذكور الابن وابن موه هذا بالنسبة للأباء والأبناء الأصول والفور ثم تنتقل إلى الحواشي كما ذكرنا والحواشي حواشي أصبت وهو الأخ الشقيق فيقدم الأخ الشقيق أولا من الإخوان كله فإذا كان هناك أخ شقيق وأخ لأب فيزوج الأخ الشقيق قبل الأخ وإذا كان هناك ابن أخ شقيق وأخ لأب لأبينهم في هذه الحالة يقدم ابن الأخ الشقيق على الأخ لأبين فعندنا الأخ الشقيق وابنه. والأخ الشقيق هو الذي شاركه تفيص ليك والأخ لأب هو لإشارتك في عديك فقط هو أحد العصرين ولا يدخل الأخ لأب لأنه يبري بماذا؟ بأنته ففي الولايات ما تدخل طيب ثم بعد ذلك بعد الآخر الشقيق العم الشقيق تنتقل طبعا بعد الإخوة إلى ذنون من أخ الشقيق وأبنائه من أخ لأب وأبنائه تنتقل بعد ذلك من العم الشقيق وأبنائه وابن العم لأب وأبنائه فلو ان امراه لها اولاد العم ليس لها اب ولا ابا ولا ابنا وليس لها اخوه اشقاء ولا ابناء اخوه اشقاء ولا اخوه لا ولا اب نفس هل لها اهلنا هل لها ابناء قالوا نعم عندها ابن عم شقي وابن عن مقدم من الشقيق على الأب ولو كانها لها ابن ابن ابن ابن عن الشقيق مرتبطة خامسة أو ثالثة وابن عن لأبن مباشر قدمها ابن ابن ابن ابن عن الشقيق وإن نزل فدلجها في التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة في تعالى فدلجها في التقديم تقدم الآباء على الإخوة هذا الجهاد ثم بقربه فابن ابن شقيق يقدم على ابن ابن ابن شخص وهذا من ناحية القرب. وبعده ما تقديمه بالقوة تعالى. فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأرض لأن القوة في الأشقة أقوى من القوة في الأرض فإبن الأخ الشقيق لو نزل إلى رابع مرتبة أو خامس مرتبة مقدم على الإبن أخ لأب ولو كان في أعلى مرتبة حتى لو كان الأخ لأب حي قدم عليه لأن القوة لإبن الشقيق أقوى من الإبن لأن الفرع تابع لأصله والشريعة هاتفة لو ترك مرافل وترك إبن إبن إبن عن الشقيق وإذ أم لأب مباشرة قدم ابن ابن عم الشقيق حالها ملا لأن قوة الأشقاء سلكوا بالرحيم من جهتين أقوى من قلتي بالرحيم من جهة واحدة وقد عفل الله لكل حقه قال قالوا والسبب في هذا التقديم الشفقة فإن شفقة القريب من ناحية الأشقاء أقوى من شفقة القريب من ناحية الأب وحية ولذلك جعل الشريعة لكل حظه وحظه فَلَا رَحَلَهُ اللَّهُ تَعَالَهَا وَيُفَدَّمُ أَبُوا الْفَرْأَةُ فِي نِكَاءِ الْأَمَنَةِ ثم, <تسجيل> ثم وَكِيُّهُ فِي النِكَاءِ ذكرنا أن الفرع كابع لأصله إذا وصع من جو جبناتها ثم جدها لأبين ونعاد ثم جدها لأذن فجدها لأم؟ يلي ولا ما يلي؟ مين؟ لأنها أدلة وأنتها ثم ابنها ثم الذي هو ثم ابنها ابن المراه وقد قلنا المشاهديه ومنافطا لا يصحون ولايه الابن لان الابن شرع ان الام لا يمكن ان يكون ابن الله ويكون وليا عليها ثم قال ابنها ثم اكلها يروي انه الشقيقه واخوها الابوين الشقيقه نعم ثم لالي ثم قالهم بعد ذلك ثم عمها لأبوين. بعضهم هلنا يرى أن الأخ الشقيق وبنوا مقدمنا على الأخ لأبا. ثم الأخ لأب وبنوا وبعضهم يرى أن الأخ الشقيق ثم الأخ لأبا. ثم بنا الأخ الشقيق ثم بنا الأخ لأبا يجعل الجهاز بعده يبحث بعد الأشياء فالأول فيه هي قوة ذكرنا يعني أن الجهة أقوى هناك. لأذن ثم بنوهما كذلك ثم عموها لأبوين ثم عموها لأبوين هو عموها الشقيق والعلم الشقيق هو الذي شارك أباها في أطلق وارد ووارد نعم. ثم لأذن ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة النسبة نعم. ثم أقرب عصبة النسبة هكذا تعرضون مثلا فروع القبائل ان الله سبحانه تعالى خلق بني ادم وجعلهم انا قبائل وطوائف فترتيب القرابه من القبيله والجماعه راجع الى الاباء فهناك جماعه تشترك معهم في الاب في الجد الثالث وجماعه تشترك معهم في الجد الخامس وجماعه تشترك معهم في الجد العاشر فقريب يشتمل ان بتصل في الجد ان فهناك مرافق فإذا انتهت انتهى هذا البيت وهذه المجموعة التي أنت منها تنظر إلى أقرب صخت إليك فإن هذا في قرابته وعصبته منه أقرب من غيره الذي يلتقي معك في جد أعلى فيه قدم القريب جد الأقرب عن القريب الذي في الجد الأبعال على نفس الترتيب الذي ذكرناه فمثلا لو أن إن رأتا في بلدة نالها او امراه اسلمت وجميع قراباتها من الاصبطه فقط والعاده بالله او اموال نامضه دي وعندها رث من نفس البيث لكن يشبه نعاه بنت الاخر هذا اصبر نسال هل هناك من من اسلم من قرابتها اقرب من هذا القول لا قالوا هذا هو الذي يلي عقد المساحه موجود لان نفس والعصبة موجودة في يلي نتاحها الناس ثم المولا المنجد ثم بقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كنحمة النسب كما صحيحين هذا الحديث كما الحديث الصحيحين ما قال الولاء لحمة كنحمة النسب فنزل الولاء منذلة مثل والولاء والنبي يعتب فالعبد لا أتقه سيده إنه يسير له ولاءه قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله حق وشرف الله ألتق وإنما الولاء لمن آخر كما في حديث عائشة الصحيحين فقال إنما الولاء لمن آخر فأثبت الولاء بالعذف وقال في الحديث الصحيح الآخر الولاء لحمة كل لحمة النسب فقولوا لحمة كل النسب يعني تثري علي أحكام النسب فلو أن مرأة ليس لها من قرابتها خاصة أحد بعد ذلك من عصبتها أحد ينتقل إلى موالي أبيها من مولاء أبلها فلمواليها مواليها هي فإن اليلوم عبده فالذي أعتقها يقدم على غيره من سائر قرابته هو المعدق واضح ثم أبوه وإن على ثم ابن المعدق وإن نزل على القول لأن الأبناء يتبعون ثم الأخ الشقيق ثم بنوهم ثم الأخ لأب ثم بنوهم ثم, ثم عم الشقيق عم المعدق بشم إلي هذا كثير المثل إلى المعرفة هذا ثرتين وطبعا هذا في القديل كان في القديل يعني اختاز إلى كثير من هذا خلصه في الفتوحات أنا كان في الأنطار شيء من هذا اختاز ذوه كثير هاني ثم أطرب ثم ولاءهم ثم السلطار ثم ولاءهم ولاء الملعب بعض الأحيان يكون الولاء مرتحب على الولاء ويكون الذي أعتقه أيضا قد يعتق من غيره فيكون الحر معتقا من غيره فولاءه المرادة الفقهاء ما هي القضية قضية الولاء والعزق المرادة الفقهاء الضابط الشجب الضابط ومراعات التفكير فقط يعني الذي يقرأ طالب العلم يقرأ هذه المرادة بعض الناس يظن هذا هي المرادة فقه المسألة من يذكرون الأنفلة ترويض الدين بحيث إذا سئلت عن نفسنا تعرف كيف تقدم الأطرف في الأقرب كيف تقدم الأحق على من هو دونه في الحق وكيف تنظر إلى مراتب الأشياء وتقديراتها وكيف تنظر إلى أن الذي يشارك في الأبوي ليس كالذي يشارك في أبوه وكيف تنظر أن ابن الأخ الشقيق الذي شارك في الأبوي منزل منزلة أبي ويقدم عنه هذه كلها ترغيب للدهن مع أنها هي أحكام شرية لا بد أن تعلم كما ذكرنا عنها فإن أضر الأخرى أو لم يأخذ او غاره مرتفعات لا تقوى انها في ذلك الى بكلفه قال رحمهم الله فان عمل اقرب إن فان فان ان فان حضر الاقرب الان يضبط عرفنا ترتيب الاولياء في مثل طيب لو ان شخصا اعتدى وضوج ما يوجد من بوع حقنا لو ان اخا شقيقا ذوجا مع وجود الأب هذا يقال لو أن العلم الشقيق يزوج بعد وجود أولاد أخيه فمن الشكر هذه ساعر يستجن النظر فيه فهذه من ثلاث اختلال الفرق. متى يسمح لمخالفة هذا الترتيج ومتى لا يسمح وهذا من عادة الفقهاء والشبر في هذا أنه من إذا أعطوك من الترتيج لازل ينبغي أن تُعضع حكم مخالفة الترتيج حتى يجتمل التصور هل يفهم بطلان الأب لو أن امرأة زوجها وجه أبوها الشقيق وأبوها موجود ثم رفع أبوها إلى القاضي أن ابن من فلان قد زوجه شنته من وهو حاضر أو غير حاضر أو غائق وذهب يشتكي وطلق من القاضي شفق المثال فالسؤال هل ينفت في قولان الأصل يقضي أنه لا يجوز إن أبعد فعندنا ولي أبعد وعندنا ولي أقرب فالابعد اذا قام فلما اذا زوج الابعد يعني الذي في المرتبه التي دوننا من وراقبنا فتمثل لهذا الاخ الشقيق اذا سبقه من الاب او الابن او قبل الاب او الابن والان الشقيق عند اذا الاخوه وكذلك مع وجود الاباء والابناء فتمثل في دون مرتبه دون دنيا معنى مرتبه هي اعلى اذا قيل الابعد يعني الذي في دون في المرتبه إذا زوج الأهل متى يصحك الزواج الأبعد مع حضور الأقرب إذا كان الأقرب غير أهل للولايات يجوز أن نزوج الأبعد مع حضور الأقرب او كان الأقرب عاضلا العضل ظلم وهذا يقع في بعض الحال لو أن والدا بالحياذ بالله طبعا إن شاء الله ما يقع فيه كمثال كم لو أن والدا ظلم كل ما تقدم رجل كفر وصالح وديد قال لا لا أريد أو يريد رجلا تريا غنيا ويتقدمون عناف أكثر وغناهم طيب ووضعهم طيب لكنه يريد أكثر أو قال لا أجودك إلا أبناء الأن. وما تقدم أحد من أبنائك وكبروا البنات أو خشي كبروا البنات فجاء الأرض الشكاء إلى الصابق او جاءت الثوجة واشتكثنا القاضي قالوا من حقي القاضي طبعا المحمر ويقول لي يا سلام أستق الله هذه أمامة عندكم يذكروا بالله وأروا فإنسداف الحمد لله إذا لم يستجب نظر القاضي فوجدت أنها أهل أن الذي تزود أهل أمضى المكاحة صحح حتى ولولا من هذا الوجه لأنه عضل وظل فلا تعضلوهن إن يمتحن أزواجهن لأنها نزلت في رجل من الأنصار هذا الرجل زوج رجلا وأحسن إليه زوجه أخته وبعد ما زوجه أخته حصل بينا شيء فطلقه ثم ندم الرجل وجاء إلى ولي المرأة فقالوا يا أولاد أريد أن نراجعك ناما فرغبت من المرأة ورغب المرأة فقال الرجل الصحابي يا الله عنه لا والله زوجه وأحمدك وأحسنت إليك تنظر لا تأود إليك أبداً فانتنعم فلما انتنعم الله أنتعودك هذه الآية ووصف انتناعه على هذا الرجل أنه يحفظ وضب ما تراغوا الزوج مع في بالمعروف لا يدخل أحد إذا تراغوا بينهم بالمعروف وأصحوا ذات بينهم وغلب على ظنهم من المستخيل فحين أين دخولوا من ان هذا لمنع, لمنع يتمام النساء على وفل طلم وعظم هذا معنى العظم مثلا رجل حجر بناته على أبناء الأم. وقال ما يتزوج من ابن القبيلة وجاءها أحراء من القبيلة أخنه مثلا ما هو أبناء عم قرابة مداشرين لكن أبناء أو جاءها أكفاء من قبيلة أخصى فأنا دين وصلاة وفقوة وأخفاء فانتنى هذا عضل وظلم إذا رغبت المرأة رجلاً وليس فيه عيد لا في دين ولا في دنيا قالنا ما أعزلني لماذا يا فلان؟ ما أريد أن أعزلني فلان قال ليس فيه هذا عضل وظلم العضل أن ينتنع العضل ضادق أن ينتنع من تزويج المرأة لنكفي إذا حضر بدون عضل هذا من العضل كذلك يمكن تجديد جنابه الكليه اللي هو اعظم العضر حبه العضر او يشتبق شروطا تاجيزيه هذه الاحوال كلها تعتبر ان العضر والضل نعم او لم يكن اهلا او لم يكن اهلا مثل ما ذكرنا فوالد كافر لم يكن اهلا فقد شرط شروط الولايه نعم او مجنون او كان معه غيبوبه قال غيبوبه فقط أم في آخر في غيبوبة تامة وخشي مثلا في بعض الأحيان يكونوا والد المرأة في المستشفى مثلا أغنى علي إغناء مطبق قال هذا مثلا هذه الحالة معه مرأة ميؤوس منها ونحمدان قال والله هذا قد يستمر سنوات وقد يموت حجأ لكنه لا يتكلم لا يتحدث ولا يعلم طيب المرأة الآن حذر لها كفت وهذا الكفت ما نضمن قال إنما زوجت نساء لا تزوج إذا المرأة مهدد حالها في هذا القدر خاصه اذا كان في بيئه احتاج الى تضريع يعني لا ضرب تضريع فشينا اذا الولاء الاقرب حاضر لكن وجوده عدم صرا فهو غائبا ولا يمكن النظر فشينا اذا تنتقل الولاء إلى الاقرب هذه من احوال انتقال الولاء الى الاقرب من او غابا عن من قطع لا يمكن ان يتوقف اليه ليكون فهو مشقق مثل في القديم ما كان في بيشغالات في ثابت سافر بعيدا ولا وانقطعت اخباره ما غيب منقطعه هي اللي ما يمكن مراسلتها يعني مراسله ما حسين هذا الغيب المنقطع واحنا يجي السنوات والمراه حضر لها اقكم قريب فهل نزوج او لا نجرب ترى انه هالقطع المنقطع مو تهجر نعم او راض لا تقطع إلا بكلفة ومشقة لذلك المشقة فوات الكفة تقطع فيه مثلا شهرين لكن الكفة قال أنه إذا ما سيقوم بهذا الشهر ستزوج من غيرها لذلك سيكون وهذا في ضرر على المرأة وكذلك أيضا اشترط المصنفة قال غيبة منقطعة إذا كانت الغيبة غير منقطعة مثل الآن شافر إلى بلد خارج من لك لكن ويمكن الاتصال به ويمكن سؤاله وأخذ رأيه ما يزوج الأقرب ولا يحل الأقرب من يزوجه لماذا؟ لأنه يمكن الاتصال به ومعرفة خالف وإن زوج الأبعد أو أجنبيون من غير عذن لم يتفع وإن زوج الأبعد أو أجنبيون من غير عذن لن يتفع إن زوج الأبعد مثل ما ذكرنا؟ لذي في المرحلة مع حدول من هو أخر فقط ظنب وقطع الرحمة وآذى وآذى اسم حقية هذا ولذلك لا بد من في الولاية للأقرأ فالأقرأ فوجود هذه الولاية وعدمها على حدثه وما الدليل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للمكاح الولاية فإذا كان هذا الوليد له مثلا الأخ الشقيق ما يريد تزويد أخته إلا بعد فعض الأب فمعنى ذلك أنه في حال وجود الأب ليس جوله وأصلح كلا جيب. فإن ذوج والحالة ما ذكر كان زواجه كزواج الأجنب هذا الذي جعله رحمه الله يقول نزوج الأبعث أو أجنبين رجل أجنبي يجاوز زوج امراض قال يا خلان زوجتك بج خلانه قال قبل سواء وكلت أو هو من نفسه تجاثر مثل هذا يؤدبه القاضي ويعذره وكذلك أيضا نلغي النكاح لأن النكاح ليعرف حل هذا الوجه بعض علماء يقول لا يفترض النتاح لكن نحضر الولي الأقرب ونقول له ما رأيه هذا سلام فلان هل ترى المدى الحقب أو لا قالوا هم انفحح ومضى وإلا فينا. لا هذه الصورة يقصون هذه الولي ما يقصون بها لأجل قالوا لأن ابن الأب القريب له شبهة الولاية وفقد شرط الولاية او في الأصل من الأولياء فنحن نرى أن الأفضل الشيء هو موقوف على إجابة الولي الأقرب فإن ظهر به عيبه وأسقطه فقط وإن لم يغذيه عيب فارضيه اتقى الله عزه وصحف لدى. وهذا القول الحقيقي قال في الولي الأبعذ مع الولي أقرب له قوة وإختار طائفة من ذنما رحمه الله